ومن يفعل ذلك يلقى ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلدا فيه بَوَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ نُجُومَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا وعليها صمه وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذل آتِينَ نُقُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُظَفَّرُونَ قومنا فيغا تحيه والسلام قالدين فيغا حسن مستقرا ومقا بَءُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَمًا